Inna الحمد لله تعالى hitaala, nahmedu. Maddum, maddum. Wannasta jino bii, wannasta ufiro, ufiro, ufiro. Wannasta uusi lilla hitaala, mix ururi, mfrusina, u minsi, uhi, uhi, uhi, uhi,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 ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهجر هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة نعوذ بالله من الضلال وأهله عباد الله ما أحوجنا في هذه الأيام وفي ذاك الزمان إلى أشياء طنير لنا الطريق تبصرنا إذا ما اشتدت علينا الظلم وترشدنا إذا ما ضللنا الطريق ما أحوجنا إلى بصائر والبصيرة هي نور القلب كما في لسان العرب فليس كل من يبصر صاحب بصيرة وليس شرطا لصاحب البصيرة أن يكون صاحب بصر، فالله عز وجل يقول إنها لا تعمل أبو ولكن تعمل القلوب التي القلوب التي في الصدور، تلك هي البصيرة، بصيرة القلب نور يخرج منه. فتتضح به الأشياء لذلك وفي المحن وفي الفتن وفي الشتائد قل أن تجد صاحب بصيرة، لكن الجميع يبصر ففي الفتنة لزاما أن يكون لك بصيرة، فإليك بعض هذه البصائر وكل منا يعلم ويرى ما في بلادنا وفي زماننا من الفتن والمحن, والمحن اشتدت الفتن وتوالت وتكاثرت وتلك هي سماتها إذا ما حلت على قوم أتت كالسحاب المتراكم ظلمات بعضها فوق بعض أتت كأمواج البحر متعاقبة, متعاقبة. متعاقبة. تتلاطم وتتسابق لا تكاد تأتفيق من لطمة إحداها إلا وبالتي لليها تسرع بك اللطمة كسابقتها تلك هي الفتن لذلك كان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يبصر أصحابه وأن يرشدهم ويبين لهم حقيقة الفتن قبل أن تحل بهم وكثيرا ما حذرهم منهم وبين لهم خطرها وشدته فكما أخرج البخاري في صحيحه عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على أطمن من آطام المدينة ثم قال صلى الله عليه وسلم أترون ما أراه إني لا أرى مواقع الفتن بين بيوتكم أو خلال بيوتكم ك مواقع المطر قال النووي رحمه الله والتمثيل بالمطر لعموم المطر ولكسرته فالفتنه متى حلت لا تدع أحدا حتى وإن كان الذي أشعله حتى وإن كان من الذين سعوا في إشعالها تلك حقيقة إذا, ما, إذا بدأت ما بدأت الفتنة, الفتنة, الفتنة لا يسلم منها أحد حتى وإن كان أصحابه لا يسلمون. لا يسلمون قال القرطبي رحمه الله متى اشتعلت الفتنة ودبت نيرانه لا يسلم منها أحد ولا يقوى العقلاء على إخمادها ولا يقدرون على أخذ أو على الأخذ على أيدي سفهائها ولا يسلم منها أحد وإن كان الذين قد أشعلوها إلا من عصمه الله إلا من عصمه الله الفتنة أمر عظيم نسأل الله لنا ولكم ولبلادنا السلام من كل فتنة رويش وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة فتنا كأنها قطع الليل المظلم وفي لفظ كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافراً وفي اللفظ الآخر ثم يمسي كافراً ويمسي مؤمناً ثم يصبح كافراً يبيع أقوام خلقهم بمتاع الدنيا أو بمتاع من الدنيا وعند أحمد في مسنده والحاكم في المستدرك عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتنا ستكون فتنا القاعد فيها خير من القائم والقائم خير من الماشي والماشي خير من الساعي من يستشرف لها تستشرف فمن وجد ملجأ أو ملاذا فليعذ به قال الحسن في الصنف الأول والله لقد رأيناه أي الذين يبيعون دينهم بقليل من متاع الدنيا قال فيهم والله لقد رأيناه صورا ولا عقول الجسد كسائر الأجساد لكن العقل ذاهب صورا ولا عقول أجساما بلا أحلام تراش نار وذباب طمع يغدون بدرهمين ويعودون بدرهمين يبيع أحدهم دينه بثمن العنز والعنز هي انثى الماعز يبيع دينه بتفاف أو بفتات من الدنيا يغدون بدرهمين تسير الرجل بين يديك كيف ما شئ بدرهمين ويعود بدرهمين لا يوقفه دين ولا يتوقف عند حرمة ولا حد من حدود الله عز وجل يتخطى كل الحواجز إذا ما أظهرت له الدراهم والله لقد لقدرائناه صورا ولا عقول بلا حق ولا هوية ولا بصيرة أجساما بلا أحلام ليس له وجه كل ما يشغله شهوات ولا زاد يمتع بها بدلا مساره وماله إلى النار إذا ما تحققت من أمره وجدته هو والبهائم سواء أكرمكم الله كلا والله بل إن البهائم أكرم منهم عند الله قال الله فيهم أولئك كالبهائم كالأنعام بلهم أضل لأنك ما خلقت للطعام والشراب والشهوة بل خلقت لغاية ما خلقت البهائم لأجلها فلما انشغلت عما خلقت من أجله وإلت إلى ما آل إليه أمر البهائم والأنعام كنت أضل منه فهم يقومون بما خلقوا من أجله على أكمل وجه لذلك, لذلك كان الحذر من الفتن, الفتن من أعظم أمور الخير, الخير, الخير, الخير ومن أعظم حزر أبوابه, أبوابه حذر المصطفى صلى الله عليه وسلم وفطن, وفطن, وفطن, وفطن أناس من أصحابه إلى تلك الحقيقة, تلك الحقيقة, الحقيقة فقام بعضهم, بعضهم آخذا على عاتقيه أمر هذا الفن من الفنون ألا وهو أفهم الشر ليتعلمه ويعيه ويفهمه حق الفهم حتى إذا ما ألمت بالأمة ملمة كان صاحب بصيرة يضيء لإخوانه الطريق فها هو حزيفة رضي الله عنه وكثيرا ما تسمع اليوم هذا لس فكان له مع الشر أمرا عظيمة حتى قال فيه كما أخرج البخاري في صحيحه قال حزيفة كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركه الذين يسألون, يسألون عن الخير كسر, عن كسر الذين يتعلمون الخير والمنح, والمنح للأمة كسر ولعل سائل, سائل كان ذاك حاله على ذاك العهد, العهد يسأل فيقول في الأمة في خير, في خير في تحات في تحات فتحات ونصر يتلوه نصر وعز للإسلام وللمسلمين ونشر للدين فلم تعكر علينا هذا الصف بالسؤال عن الشر وأمره وتمغز به النفوس وتضيق منه الصدور كلا لم يكن ذاك هو حالهم مشانوه فكانوا يتأهبون للأمر قبل وقوعه وإن كان وقوعه مستحيل فقام رضي الله عنه يسأل عن الشر مخافة أن يدركه فإن, فإن الشيء لا يظهر حسنه إلا, إلا ضده لا تعلم ضده. قدر الخير علم يقين إلا إذا ما تعلمت علم الشر لا تعلم قدر الجنة وما فيها من نعيم إلا إذا ما وقفت على شر النار وما فيها من جحيم حتى تقارن إذا ما كنت في بلدة أهلها في رغض لا تقدر هذا النعيم إلا إذا ما نزلت على بلدة أهلها في ضنك وشقاء والأشياء بضدها تظهر وتبين لذلك قام يتعلم علم الشرق ويسأل ويتفقه حتى كان أعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا العلم كان أعلمهم وأحفظهم وأتقنهم إذا العلم، حتى احتاج إليه كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فها هو, فها هو عمر رضي الله رضي عنه, عنه أرضاه يسأل. يسأل والحديث, والحديث في الصحيحين الصحيح قال, قال حزيفة, حزيفة كنا جلوس زلود زلود عند عمر رضي الله, رضي الله عنه فقام يسأل من يحدثنا عن الفتن قلت أنا في رواية خارج الصحيحين قال فقام أناس فقالوا, فقالوا, فقالوا, فقالوا, فقالوا, فقالوا فتنة, فتنة الرجل في أهله, أهله وماله, وماله وجاره تكفرها الصلاة والزكاة والصيام, والصيام قال طيام عمر طيام ليست طيام هذه طيام التي أعني قال حزيفة, حزيفة فقال بل فتنة, فتنة, فتنة, فتنة تموج, تموج كموج البحر قال حزيفة أنا أحدث حق له،, حق له. حق له. لذلك, لذلك قال فيه عمر،, عمر،, عمر. أنت إنك لجريء، أي أهل لتحمل هذا الأم وحفظه وإتقانه ليس جرأة على الدين، بل جريء أي كفء أن تكون جريئا لتحمل هذا الأم. قال حزيفة، وما لك بها يا أمير المؤمنين؟ إن بينك وبينها باب قال حدثنا عن الباب أيفتح أم يكسر قال بل يكسر قال ويح. ليته فتح لعله يعود لكنه إن كسر. فلن يغلق أبدا عمر لم يسأل على من هو الباب لذلك كان هذا الأمر قد شغل بعض التابعين ليسألوا من الباب فقال أحدهم يا حزيفة من الباب أكان يعلمه عمر قال نعم كما يعلم أحدكم أن بعد الليلة غد، لا يشك أحد في ذلك كان عمر لا يشك أنه هو الباب ولما مات عمر وقتل فتحت على الأمة ألوانا وأصنافا من الفتن لذلك لك البصائر أولا الفتنة أول ما تبدأ تتزين لأهلها حتى يتورطوا فيها ويقعوا فيها ويلابسوه ثم بعد ذلك يبحثوا عن سبل للنجاة فلا يستطيعون قال ابن عيينة عن خلف ابن رضي الله عنه أنهم كانوا يحبون أن يتمثلوا بهذه الأبيات في الفتنة وهي, وهي من شعر إمرو, امرو القيس كان يقول, كان يقول الحرب, الحرب أول ما تكون فتية, فتية, فتية, فتية تسعى, تسعى بزينتها فتية لكل جهول حتى إذا اشتعلت, اشتعلت وشب غرامها ولت, ولت عجوزا, عجوزا غير ذات حلين شمطاء شمطاء مكرهة, مكرهة لو مكره لونها قبيحة للشم والتقبيل أول ما تبدأ متزينة شعارات براقة أقوال تلبست بلباس الحق لكن جوفها كله باطل تظهر جلية واضحة لأصحاب الباطل على أنها حق لكن فيها من الباطل ما فيها، فيفرح الناس ويسعدون ويسعون في نشرها وترويجها وكثيرا ما تسمع من هذه الشعارات في تلك الأيام الحرية والديمقراطية والليبرالية وغيرها من الصيحات ولا مجال ولا أنزل بقدركم لكي نتحدى في تلك الرزالات الشعار جميل براق المعنى الذي نعلمه من ظاهره كل منا يسعى إلى تحقيقه لكن فيها من الباطل ما فيه وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم الفطرة الآدمية فطرت على الظاهر لا تعلم ما في الباطن لذلك ما وكل الله عز وجل باطن أحد إلى غيره لكي يطلع عليه بل جعل ذلك سريرة بين العبد وبين ربه أول ما تظهر هذه الفتنة تتزين لأهلها تتزين للناس حتى إذا ما وقعوها ولابسوها علموا حقيقة أمرها وعلموا أنهم قد وقعوا في شباكها فسعى وإن كان الذي قد افتدأ في الخلوص منها وأنا له ذلك فطن أصحاب, أصحاب النبي صلى أصحاب الله, الله عليه وسلم, وسلم إلى ذاك الأمر فقام ذاك المخوار ليحيط بهذا العلم خبرا حتى يخبر من خلفه بذاك العلم ألا وهو علم الشأ ثانيا من تلك البصائر أنها تذهب بعقول الرجال وتستخفهم أيضا في بداءته تذهب بعقولهم عن حزيفة, عن حزيفة رضي الله عنه قال قال, قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ستكون فتنا تعرج بعقول الرجال حتى لا تكاد ترى رجلا عاقلا تكون فتنا تعرج بعقول الرجال أي تصعد به حتى لا, حتى لا تكاد ترى رجلا عاقيلاً بين القوم, بين القوم. بين القوم. وعن ابن مسعود رضي الله, رضي الله عنه قال, قال. قال. قال أخاف عليكم قال. فتناً, فتناً كأنها التخان تميت, تميت قلب, قلب الرجل رجل رجل رجل كما يموت بدلاً تميت القلب وبين حزيفة رضي الله عنه المقياس لموت القلب حتى تقف على حقيقتك كأنك قال رضي الله عنه تعرض الفتن على القلوب كعرب الحصير عودا عودا فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء وإذا ما أردت أن تقف على حقيقة قلبك فاسمع لقوله قال إذا وجدت نفسك تحل ما كنت تراه حراما وتحرم ما كنت تراه حلالا فقد أصابتك الفتنة إذا كنت أو أصبحت تحل ما كنت تراه قبل حلول الفتنة حراما وتحرم ما كنت تراه حلالا فقد أصابتك الفتنة أي أخذت بعقلك وقلبك سالسا متى أخذ على أيدي سبهاء البمة وجففت منابع الفتنة وقوضت خيامها وأخذ على أيدي أناس رفعوا شعارها ما أردنا إلا الخير سلمت الأمة عن النعمان بن بشير والحديث في البخاري قال قال صلى الله عليه وسلم مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا ما أرادوا الماء مروا على من بأعلاه فقالوا لو اتخذنا خرقا في نصيبنا أي في أسفل السفينة فأصبنا الماء ولم نؤذي إخواننا اسمع إلى الشعار ولم نؤذي إخواننا فإن تركوهم هلكوا وهلكوا وهلك وهلك وهلك جميعا وإن أخذوا على أيديهم على أيدي السفي على أيدي صاحب الشعار على أيدي البطالين على أيدي الفسدة نجوا ونجوا جميعا الشعار براق كل منا يسعى أن يؤذي إخوانه لا سيما إن كان بين يديه وسيلة تحقق له المراد خرق في السفينة نأخذ الماء, الماء يوفر علينا الجهب لا, لا نؤذي إخواننا, إخواننا في, أعلى في أعلى كل ذلك, كل ذلك أمر, أمر ظاهره الخير وقانون السفينة لا يرحم قوانين لا يرحم البحر لا, يرحم لا, ترحم لا ترحم خرق صغير, صغير يأوي بنا إلى قبر كبير خرق, كبير خرق وإن كان في عينك حقيرا مآل هذه السفينة ومن عليها إلى قبر هو المحو لا يوجد فيها استثناءات لذلك إذا ما أخذت الأمة على أيدي السفهات في مطلع الفتنة وجففت منابع هذه الفتنة وقوضت الخيام سلمت الأمة وسلم الجميع أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم إن الحمد لله, الحمد لله تعالى لله نحمده لله نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد عباد الله رابعا متى بدأت الفتنة انتشرت كالنار في الهشيم. متى بدأت الفتنة انتشرت كالنار في الهشيم لا ترحم حتى قال بعض أشياخ الشام من جعل من نفسه سبباً للفتنة من جعل من نفسه سبباً في الفتنة في أولها لم يسلم في آخرها لم يسلم, لم يسلم في آخره وإن اجتهد وإن اجتهد فكثيرا ما تجد أهل الفتن الذين روجوا لها وأشاعوا أمرها هم أول من يتأذى منها لأنها سرعان ما تنتشر. وما أخذ الحيطه لأنفسه كي يسلم من شرها إذا ما حل به وإن تأملت في واقع بلاده نهب من نهب وسرق من سرق وإذا بالطامة تحل عليهم فإذا بهم في السجون والمعتقلات ما علموا أن أمره في الفتلة سيؤول إلى ما آل إليه اليوم لأنهم لم يأخذوا الحذر إذا بهم أول ضحايا تلك الفتنة لذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله إن الفتنة متى بدأت لا يستطيع عقلاء الأمة أن يكفوا سفهاءها عما هم فيه لسعة انتشارها فيعجزوا, فيعجزوا عن وقفه ولا, ولا يسلموا من شره ثم اغتلى, اغتلى قول الله عز وجل, عز وجل واتقوا, واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا, ظلموا منكم وكما في الحديث, وكما في الحديث حديث حديث حديث لما, قال لما قال صلى الله عليه وسلم, عليه وسلم ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج هكذا وأشار بيده قالت أم المؤمنين رضي الله عنها أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كسوا الخبس وفي الحديث الآخر لما أمر الله عز وجل ملائكته أن يهلكوا قرية قالوا يا رب إن فيها عبدك فلان عبد صالح قال سبحانه فبه فابدأوا فلم يتغير وجهه يوما لحرمته أي أي أنه لم يتأثر بمعصية الله وهي تقع بين يديه لم يغضب يوما لله عز وجل وإن كان صالحا عباد الله لا تقوم الساعة حتى يغضب أصحاب القبور من الأحياء مما يجدون من الف من مسلم في صحيح عن حزيفة, عن حزيفة رضي الله عنه قال مقال قال, مقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل على قبر الرجل فيقول ليتني مكان صاحب هذا القبر وليس به من الدين إلا البلاء وليس به من الدين إلا البلاء. قال ابن بطال في لفظ آخر للحديث اقتصر على الفقرة الأخيرة لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل على قبر الرجل فيقول ليتني مكانه قال وذلك ليس به إلا ما قد نزل بدينه فيخشى على ذهاب الدين وغلبة الباطل وانتشار المنكر والفحش، فيتمنى الموت. ولعل قائل يقول هناك تعارض بين حديثك هذا وحديث ورد عنه صلى الله عليه وسلم لا يتمنى أحدكم الموت. لا يتمنى أحدكم الموت. قال ابن بطال. لا يوجد تعارض فهنا التمني بشأن البدن لا يجوز أما إن كان بأمر الدين فلا أي يجوز أن يتمنى الرجل الموت إن ألمت به مصيبة توشك أن تذهب بدينه قال ابن حزم رحمه الله ولا يوجد تعارض بين الحديثين فذاك قد فعله كثير من السلف كعمر رضي الله عنه وعمر ابن عبد العزيز وعيسى وغيره تمنوا الموت لما ألمت به المصيبة في دينه قال النووي رحمه الله ومن قال ذلك فأمره مردود أي من ادعى أن بين الحديثين تعارض أيها الأحبة أمر الفتن أمر عظيم لا يسلم فيه إلا من تسلح بأسلحتها قبل أن تحل به وأول هذه الأسلحة العلم كما كان شأن ذاك الصحابي وغيره من الصحابة تعلموا أمر الفتن فلما ألمت بهم قاموا وكانوا لها، فإذا بهم في موقعة الجمل وصفين والحره أو الحره، ومقتل عثمان والحسين وغيرها من الفتن شامخون صامدون تجنبوا الفتن وسلموا منها،, وسلموا منها وسلم بهم أناس بعلمه، فأوله أذنح في الفتن العلم ثانيها كتاب الله عز وجل، كما قال صلى الله عليه وسلم. عليكم بكتاب الله وسنتي لن تضلوا بعدها أبدا وكما قال الله عز وجل في كتابه ألف لام ميم ذلك الكتاب ذلك القرآن ذلك كلام الله ذلك الكتاب لا غيبة فيه ما شأنه, شأنه هودا للمتقين لمن أراد أن يسلم, يسلم؟ ولمن أراد, أراد أن يهتدي ولمن أراد أن ينجو, أن ينجو من الفتن, الفتن عليه بكتاب عليه الله, الله, الله عز وجل, وجل. متى ألمت بك ملمة, ملمة فالجأ إليه سبحانه وافتح كتابه وفتش عن منجه ومخرج منها ستجد بأمر الله عز وجل الله قال الله فيه, فيه ما فرقنا في الكتاب ثم سنته صلى الله عليه وآله ففيها تفصيل الدين وتبيين وتفسير كتاب وتبي تفسير كتاب الله عز وجل لمن أشكل عليه الأمر ولمن ولمن اختلف عليه بعض ألفاظ كتاب الله عز وجل منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابه فإن لم يكن فعليك بعلماء الأمم ففي صحبتهم النجاة والسلامة والأمان والخلاص من كل فتنة كما لجأ عمر لعالم من علماء هذه الأمة بشأن, بشأن الفتنة, الفتنة من يحدثنا, من يحدثنا, يحدثنا عن الفتن؟ إن الخلاص من الفتن, من الفتن. لابد أن يسعى إليه كل حسين على دينه وعلى نفسه وعلى أهله فإذا ما حلت هلك الجميع ولن يسلم منها أحد ثم بين ووضح وأظهر إن كان معك من العلم شيء لأهلك ثم لعشيرتك ثم لأهل بلدك والأقربون ثم الأقربون قاتل الذين يدون أي أقرب الناس إليكم، فإن كان الدفع لهم من أول الأمور، فكذلك النفع لهم أول من غيرهم نسأل الله السلامت لنا ولكم ولبلادنا من كل فتنة. اللهم سد بلادنا من كل فتنة. اللهم اجعلها أمنا أمانا. اللهم اجعلها أمنا أمانا سخاء رحاء. اللهم يسر لها أمرا يعز فيه أهل الطاعة ويزل فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر اللهم وفق لي أمرنا إلى ما تحبه وترضاه اللهم سدده ووفقه بأمرك يا رب العالمين واجعله قائما على نشر الدين وعلى إعلاء كلمة الحق يا رب العالمين اوفق له البطانة الصالحة التي تعينه على المعروف وتنهاه عن المنكر رب نفوسنا تقواها زكها التخير من زكاها أنت وليها ومولاها قوموا إلى صلاتكم يرحمني